الحمد لله الحمد لله الذي هدى عباده وحفظهم من الكيد والمكر أحمده سبحانه وأشكره على الغنى والفقر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وأشهدُ أن سيدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه دلَّ أمَّته على طريق العِزِّ والنصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه كلَّما عسعَسَ ليلٌ وتنفَّسَ فجر أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون خلق الله تبارك وتعالى ابانا ادم ابانا آدم عليه السلام وقام الشيطان بمعاداته والمكر به لاغوائه تعرض الرسل لأنواعٍ من المكر والكيد ونُسِجَت لهم المُؤامرات يوسف عليه السلام مكرَ به إخوتُه فصبرَ على أذاهم فقال الله تعالى في حقِّه إنه من يتقِ ويصبر فإن الله لا يضيع أجرَ المحسنين وإبراهيم عليه السلام جُمِعَ له الحطَب وأُوقِدَت النار، فأُلقِيَ فيها، فكانت بردًا وسلامًا، وبطَلَ مكرُهم، فأرادوا به كيدًا، فجَعَلْناهم الأسفلين وعيسى عليه السلام كادَه قومُه، ومكَروا به ليقتُلوه ويصلِبُه، فنجَّاه الله تعالى من شرِّهم، كادُوا لموسى عليه السلام فقال الله تعالى إنما صنعوا كيدُ ساحِر ولا يُفلِحُ الساحر حيثُ أتَى وجيشُ أبرَهَ يكيدُ لهدمِ الكعبَة فأبطَل الله مكرَهم وأرسلَ عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارةٍ من سجيل فجعلَهم كعصفٍ مأكول أجمعَ الأعداءُ أمرَهم ومكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مكرهم إلى زوال قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين من صفات اهل المكر الغدر وخيانه العهود ففي بئر معونه قتل 70 من خيار الصحابه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الخيانه ويقول واعوذ بك من الخيانه فانها بئس البطانه والمنافقون كانوا مصدر أكبر كيد عانى منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بتلوُّن مواقِفهم وتشكُّل أحوالِهم قال الله تعالى فيهم وإذا لقُوا الذين آمنوا قالوا آمَنَّا وإذا خلَوا إلى شياطينِهم قالوا إِنَّا معَكُمْ إِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَهْزِيُونَ وقال الله فيهم أَوَلَا يَعْلَمُونَ أن الله يعلم ما ييسقون وما يغنون أي او لا يعلمون أن الله يعلم ما يصون من كد وكفر وما يعلمنون من إظهار إمان ود ومن صفات أَهل المكر، الظهور في يقات المحن والحوالث والفرح بمصاب المسلمين فإذا أصاب المسلمين نص تمك. اصابهم غيظ وحم وكرب وإذا نزلت بالمسلمين نازله وحل بهم بلاء انتشر الاعداء فرحا واختيالا قال الله تعالى ان تمسسكم حسنه تسوهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها ومن صفات الماكرين تضخيم الاحداث وتصيد الزله والخطا واشاعته وتجاهل الانجازات والايجابيات وهذا ديدن الحاقدين الحاسدين ومن الكيد استهداف الشباب واغواؤهم بالكلمه والصوره والفكرة عبر وسائل الإعلام والاتصال وهذه اشد خطرا من الجيوش الجراره والاسلحه الفتاكه بنشر افكار التطرف والغلو لحساب اغراض مشبوهه والاستيلاء على عقول الشباب والفصل بينهم وبين علمائهم ليسهل اصطيادهم والتأثير عليهم من نكرات لم يعرفوا بعلم ولا عمل ومن اعمال الحاقدين زرع التنظيمات الارهابيه في ديار المسلمين لتكون وقودا يحرق الشباب ويدمر مستقبلهم وبلدانهم ومن اساليب المكر تصوير هذا الدين بمظهر التخلف والفظاظه والهمجيه والوحشيه بعرض مناظر داميه وتنفيذ اغتيالات من منتسنين في صفوف المسلمين ومن متلبسين بثوب الدين ومن صور المكر اختلاق الاكاذيب ونشر الاشاعات المغرضه وجاءت البينات وجاءت الايات البينات لتحذر من مسايره المروجين والتوجيه بتسديد القول وعدم إلقائه على عواهنه بغير حكمةٍ وتبيُّن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا وجَّه القرآن إلى إحكام القول والتدقيق فيه ومعرفة هدفه واتجاهه قبل متابعة المنافقين والمرجفين ومن المكر بث الشكوك بين المسلمين في قيادتهم وولاة أمرهم في تزييف الحقائق وتزويرها ومن صور التآمر تصدير فتاوى الشبهات والفتنة وهذا يُفضِي إلى شيوعِ الباطن وإلباسِه لبُوسَ الحق ومن العجب أن الفتاوى الغريبة شاعت في زماننا ولبَّست على العامة وتسابق في بثها المُنساقُون إلى غريب الأقوال وأحدثَت في الأمة آثارًا سلبيَّةً وأضرارًا بليغة من اساليب التامر الصد عن الحق باثاره الغرائز والشهوات واغراق الشباب بالمخدرات ومن أعمال الماكرين إثارة الفوضى، والبلبلة والفتن، وتفريق صف المسلمين، وإشعال الأزمات كي تتعطَّل حركة البناء والتنمية والعطاء في بلاد المسلمين وتنصرف إلى معالجة آثار الفتن والعمل على إخماد نير ومن مكر الماكرين صناعة الإرجاف ببثِّ روح الضعف، والاستكانة، والإحباط، والهزيمة النفسيَّة قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشَوهم، فزادهم إيمانًا وقالوا حسبُنا الله ونعمَ الوكيل هذا هو الحصن المنيع الذي يلجأ اليه المؤمنون عندما تحيط بهم المصائب والمحن ومهما اشتدت الخطوب فإنها لا تزيدهم إلا ثباتا وايمانا وتسليما فتاريخ هذه الأمة المجيد يبعث التفاؤل وهو تاريخ السوده والمجد والثقه بانتقام الله ممن بغى وطغى إن بطش ربك لشديد إنه هو يُبدِئ ويعين نحسن الظنَّ بربنا ونثِق بعدله فإنه ناصرٌ أولياءه طاهرٌ أعداءه قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولُه، وصدق الله ورسولُه، وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا من حفظ الله للحق وأهله تحطُّمُ كل أنواع المكر والكيد على صخرة ثبات هذه الأمة التي تحمِلُ ميراثَ النبوة وإن ضعُفَت زمناً فالصولة والعاقبة لها والتمكين مصيرها قال الله تعالى إن الباطلَ كان زهُّقًا وقال تعالى وكان حقًّا علينا نصرُ المؤمنين قد ينال المسلمين باءس من مكر المعكرين وءدًا من كيد الكائدين وذلك ليبتلي الله المؤمنين ويكشف المنافقين ويمتحن ثبات المسلمين ومهما بلغ شان المكر والكيد فهو مقيد بقدر الله ومحاط بمشيئته والمكر السيء لا يرجع إلا على فاعله قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء الا باهله ان اجتماع الكلمه ووحده الصف وتالف القلوب طريق النصر والعز واساس التمكين قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والامه المسلمه تجمع بين اتخاذ الاسباب والتوكل على الله سبحانه ومن وكل امره الى الله وفوضه كفاه ربه وحفظه وحماه قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا لا تحزن ان الله معنا كلمه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع صاحبه وقد احاط به من الكفار من كل جانب فنجاه ربه وحفظه ونصر لا تحزن ان الله معنا توله السكينة والطمانينه والهدوء وعدم الياس والقنوط وتُسدُّ منافذ المكر عباد الله بالثبات على الحق والاعتصام بالكتاب والسُنَّة والرجوع إلى العُلماء في مواطِن الفتن وأن يرد الأمرُ إلى أُولاة الأمر في الحُكم والأمن التحلِّي بالتقوى والصبر يُوهِنُ الكيد ويدفعُ الضُر قال الله تعالى ذلك وَأَنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ وإنَّ أمنَ هذه البلاد بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية أساس أمنن وهي يقللبها الناب والإساء إليها إساءة لأمنن الأممة ولا يزال جسد الأممة بخير ما دا القلب يينبض فخير هذه البلااد عميم وأعمل هو لا تنباء واستقرارها وتحصينها من مكر الماكرين وكيد الحاقدين مطلب شرعي وواجب ديني على كل مسلم وابناؤها العقلاء يدركون ذلك ويسهمون بوعيهم في احباط مؤامرات المتربصين ومن من حاول الاضرار بابن هذه البلاد فهو يختم اعداء المله والدين وهي محفوظه بحفظ الله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 وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد كما صلِّتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد وارضَّ اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمرَ ووثمانَ وعليٍ وعن الآلِ والصحبِ الكرام وعنَّا معهم بعفِّك وكرمِك يا أكرم الأكرمين اللهم عِزَّ الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الكفره والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغِله بنفسه واجعل تدبيرَه وتدميرَه يا سميع الدُّعاء اللهم كل المسلمين في كل مكان اللهم كل المسلمين في فلسطين وكل المسلمين في الأقصى وكل المسلمين في الشام وكل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم كلهم مؤيدًا ونصيرًا وظهيرًا اللهم قو عسائمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم منذر الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اعداءك اعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره عليهم وادينا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم احفَظ رجال أمننا، اللهم احفَظُم بحُفظِكَ واكلاهم برعايتكَ يا رب العالمين اللهم احفَظ واحفَظ المُرابِطين منهم يا رب العالمين اللهم ثبِّت أقدامهم، وسدِّد رميهم، واحفَظهم في أعراضهم وأموالهم وذريتهم يا رب العالمين واكلاهم برعايتك، وتقبَّل من مات منهم شهيدًا يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى اللهم وفق لهُداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم احفظ نائبيه بما تُحبُّ وترضى يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلِح لنا آخرةً التي فيها معادُنا وجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموتَ راحةً لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة ونسألك الدرجات العُلا من الجنة يا رب العالمين اللهم أعِنَّا ولا تُعِنَ علينا وانصُرنا ولا تنصُر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسِّر الهُدى لنا وانصُرنا على من بغَى علينا اللهم أحمدنا اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك اللهم ردهم إلى ديالهم سالمين آمنين مطمئنين يا رب العالمين وتقبل من مات منهم شهيدا يا أرحم الراحمين اللهم جاء الحجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني هو ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا عثرا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره سنة ووقنا عذابنا إن الله يمر بال العدي والحسانان ويته القرب وإنه عين فحشي والمك والبغ يعذكم عكم تذكرون فذكر الله يذكركم وشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله ييعم تصنون